التسجيل الثالث والثمانون استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه وتبادل الأدوار مع زملائك. أريد أن أشرب الشاي بسرعة لدي عمل مستعجل لكن الشرب واقفا مكروه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنى مكروه؟ المكروه ما فيه أجر على تركه ولا عقوبة على فعله وكيف نعرف أن فعلا ما مكروه في الشريعة الإسلامية؟ إذا جاءنا في القرآن والحديث أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد كره لنا ذلك الفعل كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ومثل ذلك النهي غير الجازم كقول أمي سلامة نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا